ثلاثة أقسام قسم الأول طهور وهو الباقي على خلقته وحكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث النوع وهو أربعة أنواع أربعة أنواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث قلنا هذا فيه خلاف من أهل العلم وهذه المسألة من مفردات الإمام أحمد وخالف فيها جمهور أهل العلم والراجح والله أعلم هو مذهب الإمام أحمد النوع الثاني ماء يرفع حدث الأنسة للرجل البالغ للرجل البالغ والخنثى وهو ما خالت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وذكرنا أن هاذا أيضا الصوت ركزوا أخون هذا ماء يرفع حدث الأنسة خص بالمرأة فقط ولا يرفع حدث الرجل ولا حدث الخنثى وهو هو الماء الذي خلت ومعنى الخلوة هو خلوة النكاح لا يراها أحد المرأة يعني لو أن الصبية صغيرة فعل ذلك لا يدخل في المسألة مكلفة لطهارة كاملة يعني لو غسلت يدها أو جزء من بدنها دون أن تستكمل الطهارة فهذا لا يدخل في المسألة عن حدث يعني لو تجديد وضوء أو غير ذلك لا يدخل في المسألة وقلنا خلاصة هذه المسألة إن العلماء اختلفوا في المرأة التي توضأت وفضل من وضوئها ماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه أم لا الحنابلة منعوا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحكم بن عمرو الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والجمهور ردوا على ذلك بأن هذا الحديث فيه نهي يختل التحريم إلا ما جاءت قرينة تصرفه لكراهة وهو حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة وكانت اغتسلت من جنابه فالراجح الله أعلم أنه مكروه في قول ثالث طبعا بالجواز مطلقا ولكن أنا مرضيتش أفصل الأقوال كلها يعني هو اكتفينا بس بقول الحنبلة وقول الرجح فقط النهاردة ان شاء الله نذكر ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ده حكمه مكروه مع عدم الاحتياج إليه في قاعدة فقهية بتقول لا حرمة مع ضرورة ولا كراها مع حاجة خلاص لا حرمه مع ضرورة ولا كراها مع حاجة الفرق بين الضرورة والحاجة مع حاجة آه. يعني يزول التحريم في حالات الضرورة وتزول الكراها في حالات الحاجة الضرورة اللي هي حظ النفس يعني لو حيموت ويأكل ميته يباح له أكل الميت صح؟ طيب الحاجة هي المشقة خلاص؟ فهنا بيقول ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه يبقى في حالة عدم الاحتياج إليه يكره في عدم عدم الاحتياج إليه يكره أما لو احتاج إليه زال راه وفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المنهيات بأنها مكروهات وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكروه يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ من فضل ميمونة وكان في نهي ما هو الموقف هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما نهي عنه المفروض احنا بنقول الناس ده مكروه المفروض ما تعملوش مش المفروض يتعمل ده المفروض مكروه ما يتعملش حتى تقولي طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل المكروه الرد أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكروه لماذا لأن في حاجة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وهي إيه الحاجة دي؟ بيان الشرع للأمة فذلك كراها في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يبين الشرع للأمة ودي حاجة لأن تلحق الأمة مشقة فيها أول شيء بقى من هذا الماء المكروه خد بالك كلمة مكروه يعني مكروه لعلة صح؟ زي الاثنين المحرمين اللي فات دولة محرمين لعلة العلة الأولى علة الغصب ماء مخصوب العلة التانية علة استعمال المرأة خلت به المرأة يبقى في علل هي التي بتجعل الماء محرم في أيضا علة تجعل الماء مكروه يعني القعدة أن الماء الطهور مباح كله إلا حالات فيها كراهه وحالتين فيهم تحريم خلاص يبقى كل الماء الطهور مباح إلا حالتين تحريم عند الحنبلة اللي هو الماء اللي المغصوب والماء الذي غلط به المرء وحالات كراهى أنا عايزك بقى وإحنا بنقرأ كده نحاول نقرأ فكرة الفقهاء يعني ندخل في عمق فكر الفقيه الفقيه لما بيضرب مثال ما بيقصدش المثال صح هو بيقصد بيقصد تفريع القاعدة صح كده يعني إيه؟ رحمك الله إيه لما يقول ماء بئر بمقبرة ده مثال صح؟ مثاله يعني لو واحد لقى بئر في وسط القبور يجوز أن يتوضأ بي أم يكره؟ يكره طيب بس في وسط القبور بس نقولك تبش معنا القبور يبقى أنت بدأت تدخل في عقل الفقيه في قاعدة معينة جعلت الفقيه يقول ذلك لأن الفقهاء لا يتكلمون إلا على قواعد راسخة ويفرعون ويعطيكم المثال جاهز فدور الطالب العلم أن يقرأ ما بين سطور كتب الفقه يقرأ القواعد المستترة التي جعلت الفقهاء تقول هذا الحكم عشان تربي عندك الملكة لازم تقرأ أو تحلل باللغة الحديثة بقى تحلل أقوال الفقهاء اللي احنا بنقول نعرف الأدلة والعلاج هو بيقول هنا ماء بئر بمقبرة قال في الفروع في الأطعمة كتاب الفروع احنا قلنا هذا من الكتب التي اعتمد عليها المؤلف في تأليف هذا الكتاب صح أربع كتب اللي هم الفروع الشرح الكبير أو مختصر الشرح الكبير وقواعد الفقهية لابن رجب و المبدع لبرهان الدين ابن مفلح هنا بيقول بقى في الفروع كتاب ابن مفلح والفروع لشمس الدين ابن مفلح والمبدع لبرهان الدين ابن مفلح أنا لكم مين نعم ااا ابن مفلح تلميذ شيخ الاسلام لو هو شمس الدين ابن مفلح صاحب كتاب الفروع وصاحب كتاب الأداب الشرعية اللي انتم هتاخذوش السنة جا إن شاء الله أداب الشرعية لابن مفلح ده شمس الدين ده الكبير ابن ابنه بقى اسمه برهان الدين ابن مفلح ده ابن ابنه يعني ابنه عبد الله وابن محمد وابنه إبراهيم يعني برهان الدين ابن مفلح اسمه إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد يبقى مش ابن ابنه بس ده ابن ابن ابنه ماشي اللي صاحب كتاب المبدع ده واحد وده واحد تاني في كتاب الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين قبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلاله يبقى هنا عدة أحكام هيت أنا أنا في الكتاب في الأول بكلم براحة وبهدوء عشان إيه لفظ الكتاب صعب شوية وبعدين لما يبقى سهل هنجري هنا بيقول وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها الشوك والبقل واحد زرع بقل أو خرج بقل بقل زي الفول مثلا بين القبر في وسط القبور الإمام أحمد كره ذلك ولم يحرمه قال ابن عقيل ابن عقيل ميت سنة خمسمية وطلتاشر وأبو الوفاء ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل ده كان من أزكياء الدنيا كان يعني يعد من أزكى أزكياء العالم وكان لا يضيع وقته مطلقا طبعا تعرفين قصته لا أكيد أنتوا عارفينها خالص ما تعرفوش الراجل اللي هو قال ولا يحل لي أن أضيع شيئا من وقتي إلا في مذاكرة علم أو غير ذلك حتى إذا كللت تفكرت كان اللي كانت أخته بتأكل الكحك عشان قال ما بين سف الكحك ما بين سف الكحك والأكل ومضغ الأكل خمسين آية تعرف خمسين آية يعني كم؟ ربعين تبطير ربعين فقد لا مش في عشر دقائق في ثلاث دقائق ونص أربع دقائق شوف دقة في حفظ الوقت بيقول في أربع دقائق ما بين لما باكل بإيدي و... وأمضغ الأكل وما بين ما أخته تجيب له كحك وتسفوله كده وحطه ببقه وياكل أربع دقائق عايز يحفظ عليهم هذا هو ابن عقيل نعم؟ ده ابن الجوزي لا انت دخلت الناس فعضا هو حنبلي برضه هو الحنابلة مشهورا عندهم بحفظ الوقت و... و... والاهتمام وكان ابن عقيل معتزلي كان أول ما بدأ حياته كان معتزل وكان الحنابلة وكان حنبلي وهو معتزلي ولكن الحنابلة كان عندهم الولاء والبراء العقيدة فلدرجة انهم حلفوا انهم يقتلوه وتوعدوه بالقتل وبالنهاية خالص تاب وترك المذهب المعتقد مش تاب عشان خوف منهم لا تاب لما نظر في مذهب الإمام أحمد في العقيدة وأهداه الله عز وجل لعل ببركة هذا المذهب فهداه الله عز وجل فرجع إلى المذهب الحنبلي فقها وعقيدة وبقى من أهل السنة في آخر حياته يعني وكان ابن عقيل من أزكياء العالم وكان تلميذ القاضي أبو يعلى قاضي أبو يعلى أنا قلت لكم عليه أنا قلت صح قاضي محمد أبو يعلى الفراء قاضي ده قاضي أبو يعلى شيخ ابن عقيل قاضي ده أول قاضي كان حنفي المذهب وبعدين تحول للمذهب الحنبلي ونشر المذهب الحنبلي في ربوع الشام وده له فضل كبير جدا في المذهب الحنبلي وأول قاضي حنبلي وأخرج المذهب الحنبلي من العراق إلى الشام ونشره في الشام وكان من المجتهدين المطلقين ابن عقيل قال كما سمد بنجس يعني كما هنا إيه بمعنى الذي ولا من فيها معنى الذي اعشلها وحط الذي كالذي سمد بنجس قياسا على ما سمد بنجس والجلاله يعني هو عايز يقول إن الماء اللي في وسط القبور وصله من نجاسة ما غيرته طب ما يبقى نجس قالوا لا ما هو في الحقيقة لم يتغير بالنجاسة إنما هو ما تغيرش كلياتا بالنجاسة هو تغير بشيء مختلط لأن أجزاء الميت مش نجس صح هو الميت اللي هو البني آدم لما يموت ما هوش نجس ولا إيه مش نجس المؤمن يطهر حيا وميتة فالنجس لما هذه الأشياء غيرت ما في القبر ما الماء الذي وسط القبور غيرت الماء رائحته أو طعمه فتحول من المباح إلى المكروه لتغير رائحته بالموت بقية الموت هنا بيقول كما سمد بنجس طيب اللي سمد بنجس جيت انت في غط رز وبدل ما تسمده بروث بهائم سميته بروز حيوان لا يؤكى لحمه زي الحمار أو غيره أو البغل ايه حكمه عند الحنابلة؟ يقولك مكروه ليه؟ لأن النجاسة دي هتتحلل في الطربة وبعدين هيمتصها النبات في صورة سائل وتختزن في النبات في صورة سائل فتحولت الصورة دي فقالوا هي مكروهة هي دي مسألة بيسموها المستحيل نجس أم لا يعني الاستحالة تطهر ولا لا آه. الاستحالة مطهرة خدناها سنة الفاتت هل الاستحالة مطهرة ولا لا استحالة يعني تحول المادة من صورة نجسة إلى صورة أخرى وقلنا في أخلاف من أهل العلم وراجحناها طهرة إنما الحنابلة بيقولوا إنها نجسة لسه زي ما هي فعشان كده لما النجسة تحط في السماد وتذوب في الأرض والنبات بيشربها بيشرب جزء من النجاسة غير متحققة فقاله هي مكروهة مش حرام. إنما لو تحققنا وجود النجاسة يبقى حرام. فالنجاسة عندهم لا تستحيل. لا تطهر بالاستحالة. يعني تفضل النجسة على طول. حتى لو تحولت إلى سائل. وأن المسألة الاستحالة مطهرة دي مسألة خطيرة جدا. اعتمد عليها المعاصرون في تخريج كثير من المسائل الطبية. صح ضربنا مثال بالأنسولين. الأنسولين ده اللي هو المكسترد ده ده بتاع خنزير بنكرياس خنزير وبعدين استخلصوها من الخنزير ووضعوها في صورة سائلة وبعدين علجوها كيميائيا ومصانع وبعدين بتطلع في الآخر صورة سائلة اللي انت بتحطها في الحقنة وتاخدها لو قلنا الاستحالة غير مطهرة هنقول لا يحرم عليك انك تاخد المكسترد وتاخد اللي هو المصر ده اللي هو ميت بصل المصر دي الطهرة إنما المستورد ده في خلاف في نجاسته أو لا والراجح عليه الشيخ الإسلام التأمية والمذهب الحنفية وغيرهم أنه طاهر تاني حاجة ماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة الجلالة هي الحيوانة الذي أكل النجاسة حتى تغير لحمه بط بيأكل في المصرف أرموت عايش في مصرف فهو بياكل ايه بياكل نجاسة حتى يتغير طب انت رحت اشتريت ارموت لقيته ايه بتاع مصرف ليه الشيناب كبيرة كده هتعمل فيه ايه هتخليه عندك يأكل الطاهرات لغاية ما يتحول شينابه دي مش بيبان الارموت بتاع المصرف من غيره صح تلاقيه متوحش كده ما يبانش؟ لا بيبان يبان صح؟ يبان الأهل الخبرة تعرفه حرام عليه آه حرام عليه لا يأكلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة إنما تعمل حل الجلالة إيه إنك أنت تعيشها عندك آه الأرميات عندك لغاية ما تطهر لغاية ما تطهر العلماء ما طلش فترة في بعض العلماء الثلاث أيام وأربعين يوم بس ده على اختلاف الحيوان يعني الأرمط لو قاعد يومين في البنيو عندك حيبقى كويس إن شاء الله هي المسألة مسألة تختلف هو مدام تغير لحمه بالنجاسة تطعمه طاهر يتغير لحمه بالطهارة البقرة أو الدجاج أو غير ذلك كلها أو البط كل الحيوانات بيسموها جلاله لو كانت نجاسة حتى تغيرت وأهل الخبرة بقى بيعرفوا تغير ده بيبقى ريحة الرائحة بتتغير بيبقى طريقة سلوكها بتتغير نعم لا جزء من الطعام مش مشكلة اهم حاجة طعام يغيره يعني بعض العلف علف بيوضعوا فيه بعض النجاسات ده مش مشكلة المشكلة ان هو يكون اكثر علفها النجاسة ماشي اللفظ ده مقصود الليلالة هو اكثر علفها النجاسة حتى يتغير لحمها يكون بتأكل نجاسات كثيرة أما العلف اللي بيتحطوه للفراخ اللي هو ساعات بيتحط فيه بعض النجاسات كالدم وغيره ده بتبقى نسبة 2% دم في العلف بتبقى حاجات بسطة جدا ما اشتد حرها أو برده العلة إيه بقى؟ العلة أنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة واحد جاب ميا من الفريزر متلجة وقلت له توضى بيه ماذا سيفعل به؟ لا يسبغ الوضوء صح؟ مستحيل يسبغ الوضوء أو ماء اشتد حره بيغلي آه لا يستطيع لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة يبقى حط عنده قاعدة كده كل ما يؤذي أو يمنع كمال الطهارة فيكره التوضؤ به لأنه هو عللها لنا بالعلة دي تلت شيء أو سخنا بنجاسه أو مغصوب، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه سخن بنجاسة جبت روث حمار وحطيته وجبت حلت ماء ووضعتها وأشعلت روث الحمار روث الحمار لما يشتعل هيسخن الماء صح؟ ويتصاعد مع الدخان أشياء لطيفة تصعد ماشي أدي الحل وتصعد من جنبها جدا إيه أشياء لطيفة دي ممكن تقع في الإيه داخل الحلة أيوة ده بقى انت عارف كلمتها غطية اللي انت قلتها ديت الحنبلة اختلفوا فيها على 14 طريق ريتك ما قلتها اللي ينظر في الإنصاف في كتاب الإنصاف للمرداوي يجد إن الكلمة اللي قالها الأخ محمد الأخ رضا الكلمة اللي قالها ديت اختلفوا فيها على 14 طريق ابن خدامة الواحد ليه ثلاث طرق طريق في المقنع وطريق في الكافي وطريق في المغني اختلفوا فيها والراجح من كل الطرق ديت هو اللي قالها في الكتاب دي إن هو سخينة بناجس سواء غطها أو ما غطهاش عشان خاطر إيه ما حدش يطلق بط هو المذهب أنه كل ما سخنا بنجاسة مطلقا سواء الحلة دي تغطط أو لا تلاقي في المغني مثلا إن كان الغطاء حصينا مش بتغطي كمان ده الحلة البريستون عرفها حتى يقول لك لو واحد حط الحلة البريستون وولى عليها بنجس هل هذا يكره أم لا الحنابلة يقول مكروه برضو يبقى العلة أعمق من أن الحاجة تخش في الحلة ولا لا إيه بقى؟ ما أخذ شيء حكتين الحاجة الأولانية أنه يخافون أن تصعد نجاسه فتسقط في الحلة في الماء فقالوا خلاص المشكلة دي تحلت بالـ 14 طريق بتاعة الأخير ده طب قالوا حاجة تانية طب أنا استعمال النجاسة ده أنا رحت جبت روث حمار وأشعلته ولعلي أتلوث طب لعل النجاسة دي الدخان ده يطلع ويصبني لأن الحنابل عندهم الدخان ده نجس أنتم معايا؟ لازم تفرقوا بين الحنابلة والراجح الراجح إحنا ركنناها على جنب إن الدخان مش نجس ناجس لإن الاستحانة مطهرة رماد النجاسة مش نجس والدخان مش نجس. إنما إحنا عايزين نفكر بقى كلام بكلام الحنابلة سخنا بنجس. الدخان اللي طالع ده عند الحنابلة نجس. يعني لو حطيت كم كده وأصابه حخسله فعندهم حاجة خطيرة لذلك يقولوا لا يستصبح في المسجد بزيت النجس. لو إنت جبت المصباح وحطت بدل الجاز حطت زيت نجس زيت خنزير مثلا وولعت زيت الخنزير ده حيطلع في دخسور الدخان ويلوث المسجد ويصيب المصلين بنجازة فعند الحنابلة سخينة بنجس مكروه مطلقا خلاص وده الراجح من الـ 14 طريق بخلاف ابن قدامة بقى في المغني أو في الكافي أو في المقنع هو اختار من كل طريق واحد هو اختارهم رجحهم على انه هو ده المذهب عنده ولكن المتأخرين استقروا على أن المسخن بنجس مكروه مطلقًا لعلة إيه استعمال النجاسة لأنه يستعمل النجاسة ويكره استعمال النجاسة أو مباشرة النجاسة يكره الإنسان أن يباشر النجاسة أو بمغصوب يكره أن الإنسان يتوضأ بإيه بما سخين بمغصوب يبقى الأولانية سخين بنجس سخين بنجس وأول مسألة خالص اللي احنا خدناها الأسبوع اللي فات أن لا يجوز له أن يتوضع بالماء المغصوب ودماء ماء سخن بمغصوب الماء ليس بمغصوب إنما أنت وصلت بغاز من الجران مسألة الأولانية أنت خدت الميا المصورة من الجران حرفتي دي بقى أنت خدت حرفتي بس في, الايه؟ في الغاز بتاع الجران مصورة غاز طبيعي وخدت أنت منها وهو اللي بيحاسب وانت بتغتسل وتتوضع من هذا الماء الساخن أو أنبوبة بتجاز وانت سرقتها كل ده مكروه الوضوء مكروه ماشي إنما الفعل محرم طبعا رد إيه الحنابلة بيقوله كده بس إحنا بنقول لا إحنا بنقول إن السخينة بناجس مكروه لمباشرة النجاس الإنسان يكره عن يبشر النجاس بغض النظر عن الحق الحصين ولا الحل البريستون ولا ولا غيرها بغض النظر عن ذلك يكره مباشرة لا الاستحالة مالهاش دخل في الموضوع خالص حنابلة بيقوله مكروه علشان مباشرة النجاسة هتجيب هتجيب نج... حلة وتجيب نجاسة تستعملها تنتفع بالنجاسة وتنتفع بالنجاسة ده أمر مكروه لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث ده من الأحاديث العظيمة اللي فيها تورع الإنسان لو خاف من شيء يتركه يريبه, يريبه يعني يريبه في الحلال والحرام مش عارف هو حلال ولا حرام يدعو يتركه أولى ترك الحرام ترك الحلال مخافة الحرام أولى من فعل الحرام يعني أنت لما تترك الحرام مخافة الحلال ده وراء إنك إنت لا تجترئ على ما يريبك ممكن تقع في الحرام طيب الرابع استعمل في طهارة لم تجب صورة المسألة إحنا ده بقى المال مستعمل بس في طهارة لم تجب لم تجب يعني مستحبة الطهارة نوعين طهارة واجبة زي الجنابة رفع الحدث الأصغر الوضوء أو رفع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة ده بيسموه طهارة واجبة طهارة بقى اللي هي لا تجب كغسل الجمعة على قول أم الأربعة وتجديد واحد متوضي وعايز يجدد أو الغسلة الثانية أو في الوضوء هو بيقول بقى هي دي بقى واحد بيغتسل غسل الجمعة الماء المستعمل ده هل يجوز له أن يتوضأ منه مرة أخرى أم لا المسألة ديت إنه هو إيه يجوز مع الكراهة طب لو كان غسل جنابة يجوز أم لا لا يبقى الماء المستعمل عند الحنابلة نوعين ماء مستعمل في طهارة مستحبة زي غسل الجمعة وماء مستعمل في طهارة حدث طهارة حدث اللي هو غسل الجنابة فرقوا في الحكم ولا لا فرقوا قالوا غسل الجنابة طاهر وغسل الجمعة إيه؟ طهور مع الكراهة خلاص كلمة أو استعمل في طهارة لم تجب خلاص أولا داني مفهومة صح أكررها ماء مستعمل ما هو الماء المستعمل هو المنفصل عن الأعضاء خلاص كده يعني أنت بتتوضي غسلتي إيدك سقط ماء ده بيسموه ماء مستعمل الماء المستعمل ده في طهرة واجبة الواجبة يعني إيه يعني جنابة يعني حدث أصغر وضوء أو غسل ده بيسموه طهرة واجبة الحنبلة بيقولوا في الحالة دي الماء المستعمل ده طاهر لا يرفع الحدث هناخدوها إن شاء الله في الصفحة اللي بعدها على طول إنه هو طاهر لا يرفع الحدث أما إذا كان وضوء تجديد وضوء والماء اللي نزل ده منه ده كان بيجدد وضوء وما كانش بيرفع الحدث هي دي بقى المسألة بتاعتنا إنه هو طهور بس مكروه علة الكراها إيه؟ الاستقذار مثلا أو الاستعمال عللوها بإنه هو ده ماء مستعمل لتجديد يعني تجديد وضوء أو غسل جمعة أو في غسل كافر برضو أيضا مكروه أن يتوضأ الإنسان من ماء مستعمل في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية بعض العلماء قالوا إن لما الكافر يغتسل بالماء يسلبه الطهورية كلمة يسلبه الطهورية يعني يخرجه من صورة ماء طهور إلى صورة ماء إيه طاهر دي معنى يسلبه الطهورية ده بعض العلماء قالوا كده والراجح أن غسل الكافر ك غسل المسلم أو تغير بملح مائي تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء الملح نوعين ملح مائي وملح معدني الملح المائي اللي هو إيه بتاع البحر ده اللي احنا بنكله في البيوت اللي هو كلوريد الصوديوم ده الملح بتاعنا اللي إحنا ملح الطعام ده بيسموه ملح مائي سموه ماء إليه لأنه منعقد من الماء. لما بيجيب ماء ماء بحيرة ماء بحر ويبخره بيتبقى في الأخير ملح. ده ملح مائي. الملح المعدني بقى اللي هو الأملاح المعدنية بتاعت الكيمياء. شق موجب وشق سالب وحط كلوريد فض فضة كلوريد بوتاسيوم منجنيز اللي هي المعادن. كل ده يسلبه الطهورية. أما الملح المعدني لا الملح المائي لا يصبوا الطهوري يعني صورة المسألة أنا جبت م مية ماء وجبت كيس ملح وبعدين حطيت كيس الملح في الماء عشان أطبخ أو أعمل مخلل وبعد كده لقيت الماء قطعت ومش عارف أتوضأ إلا شوية المخلل اللي أنا هعملهم دول اللي هو الملح اللي في الماء اللي فيه ملح ملح بس ما حطتش لسه الليفت الملح بس. هل يجوز للمسلم أن يتوضأ من هذا الماء الذي فيه ملح أم لا؟ يجوز. ويرتفع. رغم أنه تغير طعمه. إنما قالوا تغير طعمه بإيه؟ بأصله. مش بطاهر. لا بأصله. هو جاي منين أصلا المياه دي؟ جاي من البحر. والبحر كان فيها ملح. ومتعنا جاي نطلع المياه بتاعت البحر دي. ومتعنا جاينا حطيتها على النار فصلت المياه عن الملح. وبعدين رجعت حطيتها حطيت المياه عن الملح تاني فكأن شيء منفصل من الماء لأنه بيقول لك إيه كالملح البحري لأنه منعقد من الماء حاجة أصلها المية لأن الملح أصله ماء فقالوا هذا لا يعتبر تغيير لأن هو الماء البحر عبارة عن ماء بملح بملح جاهز أنت بقى فصلته وبعدين رجحت حطيت الملح ده تاني رغم أنه تغير ولكن تغير بما هو أصله الماء بخلاف الملح المعدني ملح المعدني ده انت جايبه من الجبال تلاقي جبل فوسفات وتم جاي مقطع من الجبل وعملوا حطت عليه بقى مواد كيميائي لغاية نوصل وصل للمرحلة اللي هو الفوسفات الشق الموجب مع شق سالب آخر وهو في لفت لا ده كده مش هتتوضى ده كده هتتغدى <تصفيق> اه علة الكراها أنه تغير. تغير بنا... أنا اللي مغيره. قصد التغير. دي علة الكراها. قصد التغير. إن أنا أصدت أن أنا غيره. إنما أنا مغيرتوش في الحقيقة بما لم يخلقه الله. إنما خلقه الله وكذا. بس أنا قصدت التغيير أو بما لا يمازجه. يعني, أو يعني تغيره بما لا يمازجه. هنا التغير نوعين. الماء سائل بيذوب في أشياء صح يعني لو حطيت على السائل حي... على الماء حبر حيذوب فيه ولا لأ يذوب طب لو حطيت عليه زيت لا يذوب هو بقى الزيت ده بيقوله إيه بما لا يمازجه أنت عارف الفيزياء يقولك إيه الماء له ممازج وغير ممازج الممازج اللي هو بيذوب في الماء وغير ممازج اللي هو الزيت والأشياء التي لا تذوب في الماء هو بيقول هنا بقى فرضنا واحد عنده حلط مية ووقع فيها زيت وبعد ما وقع فيها زيت أردت أنت تتوضأ ما غير هذا الماء هل يجوز لك أن تتوضأ من هذا الماء رغم أن يكون في زيت ولا لا يجوز لأن في الحقيقة الزيت ما غيرش الماء ده الزيت تحوصل كده وطفى فوق الماء أو بما لا, يزو... لا يمزجه كتغيره بالعود القماري القماري بفتح القاف من بلد اسمها قمر في الهند البلد دي كانت مشهورة بالبخور وبتصدر بخور وكده وكانت مشهورة في أيام المؤلف بالبخور بيجيبوا من هناك حاجة اسمها العود عود القماري ده العود ده بيبقى عامل زي السواك كده مشهور في السعودية قوي يعني وبعدين يوم جاء محطوط على النار يتحرق ويطلع ريحه ايه ريحه طيبة كده ده بيسموه العود القماري العود القماري ده لو وقع في المية مش هيغير المية إنما لا يمازج الماء يعني إنما حيغير ريحة الماء خل الماء ريحتها طيبة بس مش حيومازج الماء مش, حي مش حيدب في الماء كالعود القماري وقطع الكافور والدهن الدهن اللي هو الزيت على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاورة لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح بالشرح اللي هو الشرح الكبير لابن أبي عمر عبد الرحمن ابن أبي عمر مائد سنة 682 وهو من تلاميذ من قدامة والشرح الكبير كتاب شرحه على المقنع ويختلف عن المقنع في ثلاثة أشياء يختلف على المغني في ثلاثة أشياء الأول أنه لم ينقل من المغني كله إنما نقل فصولا كثيرة وترك بعض الفصول الشيء الثاني أنه نقح المغني ووضع فيه أشياء وهمة فيها المؤلف اللي هو ابن قدامة كعزوه لبعض الأحاديث وتخريج بعض الأحاديث ثالث حاجة أنه يختلف عن المغني بأنه فيه ترجحات ابن قدامة واختيارات للمذهب أقوى من اختيارات ابن قدامة فهو الشرح الكبير يعتبر تطوير للمغني وهو أفضل من المغني في الترتيب والاختيارات أفضل من المغني في الترتيب والاختيارات إنما المغني أفضل منه في كثرة المسائل هو اعتمد على مسائل المقنع وزود عليها من المغني بعض المسائل إنما المسائل المغني أكثر منه مسائل وإن المغني هو المغني مهما يكون يتشرح منه هو عمل إيه استأذن صاحب المغني هو ابن أخوه يعني ابن قدامى يبقى عمه استأذنه وخد منه المغني وجه ما قطعه وحطه على المقنع يعني شرح المقنع يعني كل كلمة في المقنع واخد لها من المغني وحطط عليه فأصبح الشرح الكبير ده شرح ابن قدامى الكبير اللي هو عمه قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء فالمقصود برضو القاعدة ان الماء لو تغير بشيء لا يمازجه فده يفضل طهور زي ما هو شيء وقع فيه ثمرة انت مثلا عندك حلة ماء ووقعت فيها ثمرة منجة مثلا او تفاح حطلحها بس الماء ما كانش زي الاول تغير رائحته بقى رحتها رحت, رحت منجة تيجي تتوضى تشرب منه طعمه حلو طعم الماء لم يتغير ورائحته بقت رائحة المانجو ولونه شفاف هل يجوز للإنسان أن يتوضأ منه أم لا ينفع لا ما غيرش حاجة ده غير ريحته بس وإحنا قلنا الرائحة ديات رائحة نفاذة يعني إحنا قلنا الماء موضوع الرائحة في الماء ديات ما تمشي عليها أول لا دي تغيير مجاوران بما لا يمزجه ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث هنا نقل على طول في ماء زمزم تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء سجل اللي هو الجردل اللي هو السطل دلو جردل سجل يعني دلو دلو مملوء ماء دلو الدلو اللي هو الجردل السطل فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم رواه أحمد عن علي عن علي بن أبي طالب حديث حسن وعنه يعني إيه عنه يعني عن إمام أحمد مش هو عنه يعني عن علي كلمة عنه في أي كتاب حنبلي تعرف أنه هو رواية أخرى عن أحمد خلاص كده دي من مصطلحات المذهب الحنبلي الأول ما تلاقي كتاب حنبلي وتقول عنه تعرف أنه عنه عن مين؟ رواية أخرى عن رواية مش وجه ولا احتمال مش إحنا قلنا في رواية وجه واحتمال لا دي رواية وعنه يعني رواية أخرى عن أحمد يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل الإمام أحمد كانت من القواعد والأصول بتاعته أن يأخذ بقول الصحابي فالعباس بن عبد المطلب قال لعم النبي صلى الله عليه وسلم لا أحلها لمغتسل فالإمام أحمد أخذ هذه الرواية أنها مكروها وخص الشيخ تقي الدين الكراها بغسل الجناب نعم ضعيف والراجح أنه لا يكره الغسل منها ولا الوضوء إنما إزالة الخباثة يعني واحد يستنجي بماء زمزم هل يجوز له ذلك أم لا هنا بيقول يكره ليه لأن ماء زمزم ماء معظم بقى الناس بتتقطع عشان تشرب منه كباية مية وبعدين واحد يروح يستنجي منه او يزيل النجاسة به شيء طبعا استحقار يعني والماء زمزم ماء معظم وفيه بركة وما ده بقى رابع نوع اللي هو الاصل بتاع ماء الطهور مش احنا قلنا الماء الطهور الاصل انه هو مباح كان مفروض يجيب بقى الاصل ده في اول مسألة انما هو جاب المحرم الاول وبعدين جاب المكروه ودي اخر حاجة المباح اخر حاجة في الماء الطهور نعم ما فيش ايه يعني إيه ما فيش غير ماء زمزم يستنجي بماء زمزم يستجمر بحجر يستجمر بحجر هو في نوعين من الماء أنت فكرتني نوعين من الماء الحنبلة بيتكلم فيهم هو ماء أبر ثمود سوى بئر الناقة ده بيتكلم فيه برضه لأنه محرم استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم وعجنوا العجين بماء بهذا الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتركوه للنواضح يعني تأكله النواضح اللي النواضح هم الإبل فما يرضاش يخليهم يأكلوا من هذا الماء الذي عجن به العجين اللي هو ماء أبر سوى بئر الناقة فالعلماء قالوا أن الحنبل يعني قالوا أن هذا أيضا يكره استعماله وماء بئر برهود برهود بئر في اليمن اسمها ماء بئر برهود قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم وشر ماء على وجه الأرض ماء بئر براهوت براهوت بالفتح برضو الاثنين دولت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم أدلة فالحنابلة قالوا الاثنين دول أيضا يكره وفي رواية عندهم بالتحريم ويحرم استعمالهم ولا يرفعوا الحدث ولكن المذهب على كراه طيب النوع الرابع بقى اللي هو ماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضع من بئر بضاعة بئر بضاعة بالضم بضاعة بئر كانت في المدينة ويا بئر يلقى فيها الحيض الحيض اللي هي الخرق التي تحيض فيها المرأة ولحوم الكلاب والنتن يلقى يلقى هنا بصغط المجهول يعني هم بيقوموا يلاقوا إيه الأشياء دي موجودة في البئر لعل تكون داف مكان منخفض والسيول بتأتي وبهذا هذه الأمور لكن المسلمين ما كانواش بيحذفوا فيها الأشياء دي المسلمين كانوا لا يلوثون المياه اللي هي الموارد الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء فده ماء البئر طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث أرأيتم لو أن نهرم بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ حديث صحيح متفق عليه وده دليل أيضا على جواز الاغتسال من ماء النهر حتى لو في بالهارسية حتى لو في بالهارسية بالمناسبة البالهارسية ما بتخشش كده على طول ده بتقعد ست ساعات السركارية ديت بتقعد عالقة بالجلد ست ساعات قبل أن تخترق الجلد فلو أن الإنسان نزل التوضأ من الماء الملوث بالسيركاريا وبعدين راح اغتسل أو نشف, نشف هدومه في خلال ست ساعات دولت فلن يصيبه السيركاريا يعني الدودة التي تسبب مرض البنهارسيا ولكن العلماء الطب طب الأمراض المستوطنة يعني بيقولوا لو إن المسلم قعد شهرين بس أو عموما يعني المواطنين يعني قعدوا شهرين بس لا يبولوا في الترع والمصارف ستنقضي قضية البهارسيا إلى الأبد شهرين مش قادرين نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما نجي هنا في قضاء الحاجة هنجد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اتقوا الملاعن الثلاث البول في موارد الماء ده ملاعن النبي صلى الله صل... عليه وسلم صل... بيقول ملاعن يسميها ملاعن يعني إيه؟ يعني يل... ملعون صاحبها فالمسلمين مش قادرين يتمسكوا بسنة نبي صلى الله عليه وسلم شهرين ولا يبولوا في الترع ليه؟ لأن هي دورة البول بينزل بمعاه فيه سيركاريا السيركاريا بتخش في القواقع تعمل بالهارسيا أو اللي هو بالهارسيا اللي هو الطور الثالث بينزل وبعدين يخش في القواقع يفقس سيركاريا تطلع تخش في الجسم الإنسان تاني تخش في الكبد تعيش وبعد كده تطلع في صورة بوايضات البوايضات تنزل في مع البول وتخش في القوقع وهكذا دورة الإنسان جزء منها رئيسي والقوقع في الماء جزء منها رئيسي لو قطعنا السلسلة ديت لمدة شهرين القوقع ده هيموت وينتهي تنتهي القضية دي كلها والحمام الحمام اللي هو الماء الحميم الماء الساخن لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنه الكراها عنه الكراها علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التناع به ذكره في المبدع وروى الدارة قطني بإسناده صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم حميم اللي هو الماء الساخن يعني عايز يقول يعني الماء الساخن يجوز الإنسان أن يغتسل أو يتوضأ منه ولا يكره المسخن بالشمس هو هنا بيرد على الشفيعية المسخن نوعين مسخن بطاهر اللي هو بالبوتاجاز والسخان والبويلر والحاجات اللي احنا عندنا ديت ومسخن بالشمس مسخن بالشمس جبت الحل وطلعتها في الصيف أو الخزان المية اللي هو فوق السطح ده بيسخن بالشمس بيش أنت في عز الصيف لو عندك خزان تيجي تغتست لأنه ما سخنه هذا مسخن بالشمس هنا بيقول لا يكره الشفعية قالوا مكروه فبيقول هنا لا يكره المسخن بالشمس وقال الشفعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص حديث ده موضوع رواه درقتني قطني وقال يرويه خالد ابن اسماعيل. وهو متروك وعمره الأعسم وهو منكر الحديث اثنين رواه في السند واحد متروك أول ما تشوف متروك تعرف إن الحديث إيه موضوع يعني كلمة متروك ديت يعني الحديث موضوع رضو ولأن ولأنه لو كره لأجل الضرر لمختلف بقصد تشميسه وعدمه طبعا هو بيستدل على الشفعي بيقوله طب أنت في ليه بين قصد التشميس وعدمه لو كان الضرر الضرر ثابت سواء بقى أنت قصدت أو ما قصدت الضرر ثابت فالراجح أن الماء المسخن بالشمس لا يكره استعماله والمتغير بطول المكث اللي هو الماء الآجن متغير بطول المكث يعني إيه يعني أنت عندك جركن ماء في البيت الجركن ده قاعد عندك سنة وبعدين الماء قطعت جيت أنت صبت بالجركن على حلة عشان تتوضى هل أنت لما تيجي تتوضى هتلاقي الماء طعمه ولونه ورائحته كأنه طازة لا طبعا متغير سموه متغير بطول المكث طب ده ينفع الإنسان يتوضع منه أم لا ينفع يجوز بيستدلب كده بقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن كلمة آجن يعني تأجن, تأجن يعني مكث كثيرا تغير بطول المكث جائز سوى ابن سيرين ابن سيرين صاحب التفسير الأحلام هو هذا من التابعين هو الذي قال أنه لا يجوز لضؤمه وكذلك ما تغير في أنية الأدن والنحاس أنية الأدن إناء أدن اللي هو الجلد في كده كان زمان في مساجد الصوفية كان في وظيفة اسمه الساقة حد افتكره السقه انا فاكره مثلا من سنة 82 83 كان موجود في في في مساجد الصوفيه الكبيره ده شغلة السقه ده ايه بيبقى حامل ورا ظهره قربا كبيرة من جلد ماشي وبعدين لها بوز كده تيجي انت عايز تشرب يوم جاي بنزلك البوز بتاع القصوص كده وتشرب منه في الماء في الكباء كوبايه وبعد تشرب وبعدين يرجع ده شغلته اسمه السقه بيبقى حاطة الماء في إربة كبيرة من جلد. ال الجديدة دي احنا بنسميها إيه بقى اللي هي إيه أنيات أدم هي دي أنيات الأدم. أدم يعني جلد. طبعا الجلد ده حيغير طعم الماء صح؟ أو النحاس أنيات نحاس. لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي وهي تغير أوصاف الماء عادة. ولم يكونوا يتيممون معه قاله في الشرح ا الاذان والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميته. بالريح من نحو ميته يعني أن رائحة الماء تغيرت بسبب ريح الميته. عذرب مثال. على شط ترعه وعلى شطها ميته. ماشي؟ وأنت تريد أن تتوضأ، فجئت تتوضأ غرفت غرفة كده بتتوضأ وجدت رائحة الميته. هل هذا الماء مباح أن تتوضأ منه أم لا؟ يباح ليه؟ لأن الماء لم يتغير بالنجاسة إنما الرائحة بس هي التي تغيرت وإحنا قلنا الرائحة في الماء حاجة خاصة لأن الماء شديد جذب الروائح يعني الميت بجوار النهر اعتبر ان الترابيزة دي النهر والموبايل بتاع الأخ الله ده هو الميتة معلش يا شيخ عبدالله أستحمل الماء. فجيت أنت توضأ هنا والطيار جاي كده النجاسة هتأتي على الميتة وتجيه لك صح طب جيت أنت بقى توضيت هنا يبقى أنت جيت قبل الميتة تتوضأ تيجي تتوضأ هتجد رائحة الميتة ليه لأن الريح نقلت ريح الميتة إلى إيه إلى هذا المكان الريح فقط إنما النجاسة ما انتقلتش التوتر السطحي بتاع الماء قوي جذاب بيجذب الأشياء، فبيجذب الروائح فهي في الحقيقة إن الماء لم يتغير، نما الرائحة بس. أنت تعرف لو أنت نفاخت في الماء، رائحته تتغير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الماء في الإناء، صح؟ نهى ليه؟ لأن النفخ الإناء في ماء والماء قوي جذاب، لو في فيروسات أو بكتيريا ف في فمك، الماء حيجز يكتسبها، تبقى متعلقة بالماء يجي واحد تاني يشرب، ي. يبلع البكتيريا اللي انت تركتها له لا لو الميتة يبقى الماء ناجس لا يجوز الوضوء منه اه لو في اتجاه التيار مسألة موجودة في المغني وفي الكافي انك انت لو توضقت بعد الميتة يبقى جدا في بنجاسة في نجاسة جايالك تتوضق قبل الميتة لو كانت ايه اه حتى لو حجم الماء اكثر من القلتين لان الماء تغير والتغير الماء لو تغير بنجاسة مش هنعتبره قلتين أو غيره احنا بنعتبر القلتين ان لم يتغير الماء بالنجاسة خلاص يبقى الجمهور بيعتبر في القلتين قبل التغيير ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الماء طهور لا ينجسه شيء صح يبقى صح بس لو تغير الماء طول ما شيء في زيادة ضعيفة في الحديث ما لم يتغير طعمها أو رائحته أو لونه أو رائحته يبقى النجاسة لو غيرت الطعم أو اللون أو الرائحة تنجس الماء ماشي صح. لا ماشي. أنا أنا أقصد لا صح. كلامك مظبوط. أنا أقصد اللي يتوضأ من بعد الميتة مباشرة. مش من بعيد. يعني لو توضأ من بعد الميتة مباشرة هيبقى بيتوضأ بنجاسة. طب جه بعد الميتة بـ 200 متر وتوضأ. طب ما النجاسة دي خلاص ذابت في الماء. والماء كثير تاهت فيها النجاسة. طب فرد بعد 200 متر ولسه النجاسة موجودة. هيبقى برضو العبرة بوجود النجاسة. يبقى أنا ب العلة تدور مع مع الحكم أو الحكم يدور مع وجود العلة آخر حاجة في الماء الطهور أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب أو كطحلب الاثنين الضمة بالكسر وورق شجر ما لم يوضع دي برضو صورة موجودة في مجتمعنا يعني دائما ما يشق صون الماء عنه كطحلب انت بتجد تتوضى من الترعة أو توضع من ماء مفتو بركة فوجدت فيها طحالب. هل الطحلب يمنع الوضوء منها أم لا؟ هنا بيقول لا. إنه الماء مباح. ليه؟ العلة. لأنه يشق صون الماء عنه. يعني عايز يقول قعدة إن كل ماء يشق الصون عنه صون الأشياء عنه فيجوز الوضوء منه. يشق صون صون الماء عنه. زي طحلب أو ورق شجر أو ورد النيل تجد في الصيف الترع مليانة ورد النيل واحد جاي يتوضى ينفع يتوضى يجوز له أن يتوضى لماذا؟ لأنه يشق صون الماء عنه كلمة صون الماء يعني إيه؟ يعني يصعب أن تحافظ على الماء منه يعني واحد قاعد جنب الترع برائبها هل يمنع نزول التحالف فيها أو تكون التحالف فيها؟ لا يمنع ولا, ولا تكوين ورد النيل أو ورق الشجر أشهد يصعب الإنسان أن يحافظ عليها فالله عز وجل عفى عنها وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرها وغيرهما وورق شجر على الصواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوها لأنه لا يمكن صون الماء عنه قاله في الكافي الثاني ماء طاهر دي آخر حاجة بقى عشان نخلص الماء الطاهر السطرين دولت عشان نطلع من باب المياه بقى طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث دي أول مسألة في الماء الطاهر إن هو هل يجوز رفع الحدث بالماء الطاهر ولا لا, لا. طب هل يجوز إزالة النجاسة بالماء الطاهر نعم هنا بقى ألا ما ينفعش صح؟ ال إيه في غير رفع الحدث وزوال الخبث وده قاعد عند الحنبلا والجمهور إن الخب ال النجاسة والحدث باب واحد اللي يرفع النجاسة اللي يرفع الحدث هو اللي يرفع النجاسة والراجح أن النجاسة أن النجاسة عين ترتفع بإيه بزوال العين أي شيء يزيل العين بماء أو غيره يرفع ال النجاسة وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر حتى صار صبغا أو خللا أو طبخ فيه فصار مرقا جبت حلة وحطيت فيها فرخة قبل ما تطبخه كان ماء طهور بعد كده بقى شربة لا بقى ماء طاهر لا يجوز الوضوء منه فيسلبه الطهورية قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأجبه الخل قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. فرضنا واحد جاب حلة ماء ووضع فيها صبغ لونه اسود وبعد خمس دقايق لقى الماء كله اسود ينفع توضع منه؟ لا دخل نام قام الصبح لقى الصبغ ده صبغ صيني ترصب تحت بأطراب والماء بقى فوق رائق بقى مشفاف ولونه بقى عد إلى طهرياته لا ليه لون ولا طعم ولا رائحة خدت أنت بالكباية كده بتبص لقيته أبيض زي ما هو طلع صبغ مخشوش زال تغيره ده بيسموه بقى هي دي زال تغيره بنفسه بنفسه يعني يعني أنت مش أنت اللي غيرته هو أنت قمت الصبح لقيته متغير ففي الحالة دي هتيا جوز الإنسان يتوضع منه يعني عايز يقول برضو أن الماء الطهور تحول إلى ماء طاهر بعله اللي هو تغير أحد أوصافه فإن زالت العلة رجع مرة أخرى إلى دي بقى اللي قرر فيها المجمع الفقهي بأن ماء المجاري لو عولج بطريقة الترصيب والفلطرة وكده وبقى ماء طهور رجع ماء طهور لا لون له ولا رائحة يجوز استعماله في الطهارة ده قرار المجمع الفقهي إن اللي هي المياه التنقية المياه الصرف طبعا نحن هنا بنستعملها في الزراعة إنما في بلاد بتستعملها في الطهارة والوضوء والشرب بتاخدوا مياه الصرف وبيضعوها في مكان وفي مصانع بتتحول المياه من مياه صرف في المياه طهيرة صالحة ومعقمة ومفاشحة خالص فقرر المجمع الفقهي في دورة من خلال دورات قديمة على أنه يجوز الإنسان أن يتوضع بهذا المياه هذه المياه بسبب العلة بتاعته إن هو كان نجس بسبب وجود نجاسة لما زالت النجاسة زالت إيه زالت العلة طيب اخر حاجة بقى ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث ده الماء المستعمل اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هو قليلا اقل من القلتين واستعمل في رفع حدث هل يجوز الوضوء منه ولا لا هنا بيقول لا يجوز الوضوء منه والراجح ان الماء المستعمل ماء طهور وده على قول من اقوال اهل العلم واختلفوا في الماء المستعمل على تلت اقوال القول الأولاني أنه نجس وده قول الإمام أبو يوسف القول الثاني على أنه طاهر وده قول الحنبلة والشفعية والمالكية وغيره وقول أنه طهور وده قول الظاهرية ورواية عن أحمد ورواية عن مالك ورواية عن أبو حنيف خلاص يبقى ثلاث أقوال هنا رجح إنه طاهر الماء المستعمل تعريفه هو الماء المنفصل عن الأعضاء بعد الغسل تجي تغسل إيدك بينفصل عنه ماء ده بقى بيسموه ماء مستعمل ده في خلاف هو هنا بيرد على الإمام أبو يوسف وبيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضا يبقى فضله وضوء من النبي صلى الله عليه وسلم وكان جابر مريض وكان مريض مرض شديد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده وبعدين جه النبي صلى الله عليه وسلم توضى وبعد ما توضى خد هذا الوضوء وصب على جابر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأفاق جابر حتى كأنه إيه حل من عقال نشط وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان نجس لكان نجس جابر وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه صحابة كانوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ في صلح الحديبية كانوا بيقتتلون على الوضوء وكان في صلح الحديبية كان في 1500 نفس تقريبا معه في اللي هو العمر التي رجع فيها و1500 نفس كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم وبعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم حج حجره الوداع كادوا يقتتلون على شعره صلى الله عليه وسلم ومن شهر كده وجدوا شعره في اليمن من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عملوا عليها بقى يعني خدوها وحطوها في المتحف كانت عند راجل بيحتفظ بها يعني خدوها منه وحطوه في متحف وعظموها تعظيما شديدا يعني من الآثار ما عرفش الله يعرفه ازاي كانت من الآثار يعني هو عموما السلف كانوا متمسكين بشعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي كان وارث كانوا بيورثوها شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يو يعني لما واحد يبقى عنده بيورثها لعياله فكان لما تقع في يد حد من الأطقياء كانش بيسيبها كانش بيسيبها تورص كان بيخوتها معه في قبره الإمام كان خدت ثلاث شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دفنت فضعوها معي في قبري فدفنوها معاه في قبره فكان السلف والصالحين كانوا يعظمون أثار النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضعون من الأخداح يعفى عن يسير الماء يعني يسير الماء المستعمل بمعنى إن لو واحد توضأ وكان في الحلة ماء مستعمل يسير يعفى عنه تصب ماء وتستكمل ولكن الراجح ان الماء المستعمل كله ماء طهور والدليل لا ينتاهد على أن يدل على أنه خرج من الطهوري مسألة بقى اللي هي النوع الثاني من الماء الطاهر احنا قلنا الماء الطاهر عند الحنبلة مقسم لقسمين قسم اللي هو الماء الماء المستعمل في طهارة واجبة في ماء مستعمل في طهرة لم تجب دي خدناه نوى طهور دي ماء مستعمل في طهرة واجبه ده بقى طاهر النوع الثاني بقى اللي هو الماء الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ينقض رضو اللي هو الحديث ده إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فيقول في بقى أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف كل تعرف كل ديت يعني يده كلها انغمست في الإناء لو حط صوبع أو اتنين لا يخرج عن هذا الوصف إنما لابد أن يدخل في الإناء يده كلها المسلم يعني لو كافر فعل ذلك لا يدخل فيه المكلف يعني صبي صغير لا يدخل فيه النائم ليلا يعني النائم نهارا لا يدخل فيه ينقض نوما ينقض الوضوء اللي هو النوم اللي احنا ناخده معه في الوضوء النوم المستغرق من ليس من جالس ولا قائم بقيت النوم المستغرق كله ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب يعني قبل ان يغسلها ثلاثا خارج الاناء بنية الوضوء او بنية الغسل ده يعني ويسمي ده الوضوء وده واجب المسألة دي مليانة مسائل الجملة دي مليانة مسائل الحديث إذا غمس أحدكم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ملخص المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان إذا قام من النوم الليل أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها واحد أم النوم وعاز يتوضى فتح الحنفية لأن ما أطعى جاب الحلة وحط فيها مي وجي ايه مشمر ايده ومدخل ايده في المية على طول وغسل ايده وقع في الناهي المال ايه الصحيح ان هو يغسل ايده برا الاناء ثلاث مرات واحد يصب عليه يعني وبعد ما يغسلها ثلاث مرات يبدأ يتوضى بقى يغري في ايده يغري في ايده ويتوضى ده نهل. طب فرضنا ان هو فعل ذلك يحرم عليه أم النوم كده ولا الحل دخل إيده على طول ومتوضي يحرم عليه ولا لا في أخلاف بين أهل العلم على قولين الجمهور على إنه لا يحرم ماشي ده مكروه واستدلوا بالآية يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ولم يأمر بغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها الإناء وإذا قمتم قال زيد بن أسلم إذا قمتم يعني من النوم يعني دخل فيها المسألة والراجح وده اختيار الشيخ ابن قدامى أنه هذا الأمر على الاستحباب أنه يستحب له أن يغسل وليس على الوجوب دي أول حاجة طب فرضنا فعل ذلك وقلنا ماشي واجب واجب زي الحنبلة ما بتقول طب الماء بقى اللي هو عمل كده فيه يفضل طهور زي ما هو ولا تحول لطهر الحنبلة تقول يتحول لطاهر الحنابلة عندهم قاعدة كده الماء الذي ورد فيه النهي أي ماء فيه حاجة حرام هذا الماء يصير طاهرا. وقالوا مثالين المثال الأول الماء المستعمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن يغتسل الرجل في الماء الدائم وهو جنوب وهو جنوب يبقى الماء المستعمل ده دليل على أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله عند الحنابلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل في الماء الدائم وهو جنوب دائم لهو الراكد تاني حاجة النهي ده أنه عند دولة الحنبلة قاله إن لا يجوز الوضوء منه والراجح أن النهي لا يقتضي الفساد في باب المياه رواه مسلم ويفتقر النية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياسا على الوضوء قاله الخطاب الحنبلة بقى قاله خلاص يبقى مدام واجب يبقى لازم فيه التسمية ولازم فيه النية النية معنى نية رضوء يعني يعني فرضنا واحد أم منهم وبعدين لقى حلق فاجه اغترف ليغسل بها وجهه يغسل بها وجهه ولا ينوي التعبد فيقوله خرج من الموضوع طبعا هي مسألة فيها تعقيد شوية وحديث علل لا يدري أحدكم أين باتت يده فالحنابلة العلة واضحة في الحديث أن العلة مشكوك فيها وجود النجسة أم لا ولكن الحنبلا في عندهم عمق شوية في المسألة وقالوا إن دا منهى عنه بغض النظر عن وجود العلة فعندهم أمر تعبدي إن المسألة منه عنها أصلا سواء كان لها علة نجاسة أو لا لإن لو كانت في علة النجاسة قالوا ما نجس ما لوش نجس لان دا منهى عنه والنهي يقتضي الفساد عندهم فقالوا يبقى الماء ده والماء اللي قبله اللي هو الماء المستعمل ورد فيهم نهي والنهي يقتضي الفساد يبقى الماء فاسد فاسد معناه إنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه ويصبح يصير من الصورة الطهورية إلى الصورة الطاهرة نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله النوع الثالث من البواب المياه اللي هو النجاسة والأنية إن شاء الله نأخذها في المرة القادمة إن شاء الله وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين